لم يأخذ منهم شيئا ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة فلم يأخذ شيئا على عمله رحمه الله وهذا كما سمعت أمس من باب الدعوة فمن استغنى يستغل هذا الاستغناء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويتنازل عن حقه من أجل هذا وإلا له أن يأخذ الجعل فإنه بدل عملاً لهم ولكن رأى أن ما أعطاه الله يكفيه زيادة ولا يحتاج إلى شيء من أحد فعمل لهم ذلك السد لله سبحانه وتعالى وعمل لهم ذلك السد دعوة لدين الله وعمل لهم ذلك السد من باب الإحسان ودفع الشرع للناس فأعينوني بقوة ما هي القوة التي أرادها منهم نستعين بها نعم أعينوني برجال منكم فأعينوني بقوة يعملون بأيديهم أو أعينوني بآلات البناء أو بمجموعهما بالرجال بآلات البناء أعينوني بقوة من الرجال أشداء التعاون في بناء هذا السد لمنع أولئك الظلم منكم أعينوني بآلات البناء فلا معنى أن يكون المقصود أعينوني بمجموعهما بالآلات والرجال وبكل ما يستعان به عن البناء ثم ذكر جواب الشرط أو جواب الطلب أجعل بينكم وبينهم رجما فلذلك جزما أجعل أجعل جواب لي طلب فأعينوني أجعل الطلب أو الجواب بأي شيء مجزوم فأعينوني بقوة أجعل معلوم أن الجزم يكون بأدوات شرط التي هي على قسمين حروف وأسماء فهنا بأي شيء جسم أجعل ما عندنا حرف ولا عندنا اسم الجوازم. أنه عن جزء من الطلب فالطلب من الجوازم فالجوازم على قسمين جوازم حسية وجوازم معنوية جوازم ملفوظ بها وجوازم معنى من المعاني وهو الطلب وتلك الملفوظ بها على قسمين أسماء وحروب هذا الصحيح أنه مجزون بالطلب ومنهم من يقول مجزون بحرف الجزم المحذوف مع فعل الشرط فأعينوني بقوة إن تعينوني أجعل لكم فهو جزم أو حلف الجازم مع فعل الشرط هو بقي الجواب وتقدير الكلام إن تعينوني أجعل بينكم وبينهم ردمه قوله آتوني زبر الحديد نعم جمع زبرة كغرف وغرفة والمقصود بذلك قطع الحديد آتوني قطع الحديد ابني بها كما نبني بالحجارة أو كما يبني الناس بالحجارة نحن نبني بالحديد حتى يكون أمتن سد هذا ولا يستطع خرقه, أو لا يستطع خرقه ولا يستطع ارتقاءه فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه وما استطاعوا له نقبة خلقا يكون قوي أم لا يرتقى وقوي لا يخترق أو لا يخرق وهذا توفيق من الله إذ جعل السد بهذه المثابة لو جعلوا من الحجارة ربما يتسروا أمة شديدة البأس وقوية ربهم يكسرونها ماذا الحجارة هذه لكن سد من حديد وسد أملس لا ارتقاء يستطاع ولا خرق كذلك هذا يدل على قوة تلك الأمة لذلك اختار لهم أن يكون السد من هذا لأن تلك الأمة بطاشة وقوية وأتاها الله من القوة ما أتاها فلا ينفع معهم إلا مثل هذا السد ما فيه آلات ولا شيء حديث كما هو الحال الآن ومع ذلك نحن نعجب من بعض البنات وهي الحمد لله الأمر فيها كما ترى وجود الآلات القوية إلى آخر ذلك وتلك في فيه آلات غير رجال وشي سير من الآليات الموجودة عندهم وعانى الله ذا القرنين على بناء مثل هذا السد الذي لا ينقب ولا يرتقى إلا يوم القيامة في آخر أيها في الدنيا ما أحد استطاع عليه أبدا ما يدك ويجعله ربنا دك إلا يوم القيامة بإذن سبحانه أما الآن والله لو فجروه بما فجروه لو وقفوا عليه الله ما كتب له هذا لا يدك ولم يقف عليه أحد هذا السديل الآن وهو في الدنيا موجود مع التقدم مع الوصول في الأرض لما يسر الله لهم الوصول إليه ويزعمون أنهم ألوا سطح الغمر وما وصلوا إلى سد في الأرض سد في الأرض موجود وأمة في الأرض ما وصلوا إليها ويزعمون أنهم قد طلعوا إلى سطح الغمر يضحكون عن مؤفرين فانبهر بهم المسلمون وعظموهم جدا فيما هم فيه من التقدم الدنيوي وكل شيء يصدقونهم فيه أي شيء يأتي من جهتهم يصدقونهم فيه لأنهم عظموهم خلاص أي شيء من جهة هذا المعظم مقبول ولو يضحك عليه بكذبة واضحة كما كذبوا عليه فترة من ارتغاء سطح القمر والوصول إلى هذا ثم هم كذبوها وأننا مرتقينون الشيء وعلى فرض أنهم ارتقوهم كفار فجرة الله لو ارتقوا ما ارتقوا ما يحدث في قلبي تعظيم لهم تعظيماً لهم ويجعلن أحبهم وأشيد بهم وعلى حساب الدين فهم في دنياهم وفي جنتهم ما عرف الناس وما قدر الله عق قدره والله قل لنبيه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك انت ملا خير يا محمد معاك القرآن ومعاك الفاتحة ومعاك النعمة مش يعني لماذا تمد عينيك إليهم وحاشاه ولكن تحذير للأمة هو بعيد أزهد الناس بالدنيا هذه لكن الله يذكر الأمة بالنعمة هذه بالقرآن وبالسبع المثاني وبالخير الذي أنتم فيه ثم نهاه عن الدنيا وحظوظ الدنيا ومتاع الدنيا لا تمدنا عينيك لما متعنا به أزواجنا فما أجملها من هذه أو الله ما أعظمها منها يعني من آية هذه الآية التي فيها التنبيه والتذكير بالنعمة وعدم الالتفات بالفاني والذاهب ذكر بالفاتحة وبالقرآن قل قد أتينا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد النعيم تعقيب عجيب في القرآن وتنسيق عظيم لذلك حث الله على التدبر نصى الله أن يعيننا والله أن هذا التفسير الذي نقرأه نستفيد من منه خيرا كثيرا قال رحمه الله قبل ذلك أيضا أسأل حتى إذا ساوى بين الصدفين من المقصود بالصدفين نعم بين الجبلين فارتقى هذا البناء وعلى إلى أن صادف الجبلين وارتقى إلى أعلى الجبلين والسوى معا الجبال فهو بناء عظيم وقيل رؤوس الجبال وقيل كل بناء عظيم يقال له صدف حتى اذا ساوا بين البنائين العظيمين قال انفخوا فعندما نسلو حتى إذا جعله نارا الضمير عد عليه شيء قال انفخوا حتى إذا جعله نارا عند من نعم الحديد أحسنت وقطع الحديد قال انفخوا ثم طلب منهم ما طلب من القطر وهو النحاس المذاب يشتد البنيان قوة على قوته فمنع أهل الباطل من باطلهم أمر مقصود شرعا والحيلول بينهم وبينما يشتهون أمر مقصود شرعا لكن الآن يمنع أهل الحق من الحق يمنع أهل الخير من الخير والواجب قصر أهل الباطل عن باطلهم حيث أنهم لا يصلون إلي ويبدأ الأسباب التي تحول بينهم وبينما يشتهون وهكذا أيضا ما ذكر الله سبحانه من المفسدين في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يبعدون عن الناس لا يؤذون الناس ولا يتأثر بهم الناس ولا أيضا كذلك يحصل من العنى بهم يبعدون وينحون عن الناس فسادهم عظيم هؤلاء يحتاجون إلى الحجر الدين. حتى لا يصل إلى مقصودهم فالحجر مقصود شرعا حجر الديني وحجر أهل البدع وأهل الأهواء وحجر الكفار عن باطلهم وحجر الفساد عن فسادهم لكن الآن ما في من هذا قوله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما هو الفرق بين الفعلين أحدهما بالتاوى الآخر مجرد عنها هل هناك فرق معنوي ما فيه فرق معنوي إنما هي لغتان أحسن ومنهم من قال استطاعوا من استطاع الفعل وذلك من استطاعه ومنه مرة قال فرق بينهما هذا لما كان خفيفا أخف من الثاني جئ بالفعل المجرد من التاء فما استطاعوا لأن الظهور والنقب أخف أو الظهور أخف من النقب فلذلك قال مع النقب وما استطاعوا له نقبة لأنه شد عليهم النقب والظهور أخف فجئ بالخفيف مع الخفيف الثقين مع الثقين وكلاهما ما استطاعوا مع تفاوتهما في الثقل والخفة عليهم لكن المصطاع لا على ذا ولا ذا فيكون جيء بالمجرد مع الخفيف الذي هو خف عليهم قليلا وجيء بالتامع الثقيل الذي هو أثقل عليهم من الأول وهو النقب صعب أصعب. فيه صعب وفيه أصعب قال هذا رحمة من ربي أي هذا السد والإقدار عليه هذا من أثار رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة من الله سبحانه وتعالى وكم من الرحمات التي يرحم الله بها العباد ثم بذكر ذكرهم بأن له زمان ينقف فيه وله زمان يظهر عليه لكن الآن ما هو وقته الآن ستمنعون من هؤلاء سيأتي وقت يجعل دكاً هذا السد وكان وعد ربي حقه أي ما سيحصل لهذا السد هذا وعد الله سبحانه وتعالى وسيقوم كان وعد ربي حقه إما بالخروج وعد ربي حقاً بخروجهم أو كان وعد ربي حقاً بالثواب والعقاب أو كان وعد ربي حقاً الوعد المعهود فهو لا يتخلف إما بالخروج أو بالثواب والعقاب وكان وعد ربي حقا بخروجهم وبالثواب والعقاب فلا يخلف وعده سبحانه وتعالى قال رحمه الله قوله تعالى فما استاعوا أن يظهروه أن يعلوه أن يعلوه أو يعلوه من فوقه لطوله وملسته هذه العلة في المنع أن يعلوه من فوقه لطوله وملسته وهو طويل كما سمعت حتى إذا سوا بين الصدفين بين الجبلين والجبال العظيمة مختفعة بعضها مرتفع جدا صعب أن يعلا فإذن هو ست طويل. وما استطاعوا له نقبة أي من أسفله لشدته ولصلابته هذه حنكة في البناء تقدير عظيم في البناء ساس متين وهكذا أيضا علو فيه. وغرى حمزة فما استطاعوا بتشديد الطاء أدغم تاء في الطاء التقارب تقارب المخرج قال رحمه الله قوله قال يعني ذا القرنين هذا أي سد وهكذا الإقدار عليه رحمة أي نعمة لا شك أنه آثار الرحمة النعمة ولكن ليست الرحمة النعمة هنا وهذا مما درج عليه كثيرا في تفسيره فالسر الرحمة بالنعمة رحمة رحمة وهذه أثارها أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السد ومنع أولئك منهم هذه أثار الرحمة ولا تفسر الرحمة بالنعمة هذا أي السد رحمة أي نعمة قوله من ربي فإذا جاء وعد ربي قيل القيامة وقيل وقت خروجهم جعله دكاء قرأ أهل الكوفة دكاء بالمد والهمزة أي أرضا ملساء وقرأ الآخرون بلا مد دكا جعله مدكوكا قراءتان سمعيتان فلا ينكر على من قال جعله دكا وهكذا القراءة الثانية التي عندنا جعله دكاء بالهمز ممنوع من الصر ما هو له من الصر فيها صبري دكاء جعله دكاء ما المانع له من الصر ما هو وعند من ها ها تانيت بالألف المندودة أحسنت ويكفي علّة واحدة لا يحتاج العلمية الألف المندودة علماء أصدقاء كل هذا لا يحتاج العلمية يكفي علّة واحدة مع صيرة انتهى الجموع ما يكتفى بعلّة واحدة فيه تقوم مقام علّتين قوله جعله دكاء قرى أهل القوفة دكاء بالمد الهمز أي أرضاً ملساء وقرى الآخر بلا مد أن يجعله مدكوكا مستويا مع وجه الأرض يا إله إلا الله والله على كل شيء قدير العباد ضعفه أمام سد ما استطاعه عليه والله يجعله دك في طرفة عين وأقل من ذلك نسى الله أن يدمدم على أمريكا يا أخواني نسى الله أن يجعلها دكاء وما هي عليه من آلياتها قولوه تعالى وكان وعد ربي حقا وروق تاذة عن أبي رافع عن أبي هريرة يرفعه أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم جعوا فستحفرونه أدا فيعيده الله كما كان الله أعلم وظاهر السياق أنهم استطاعوا له نقبة أنهم ينقبوا بس ما استطاعوا ما في Ιعادة هذا ظاهر الآية وما استطاعوا له نقبة ينقبوا ينقبوا ما فيش بائدة ولا إعادة ولا شيء وهذا أكمل في الآية وأكمل في الدلالة على قوة ذلك السد فما استطاعوا نقبا ينقبوا بس ما استطاعوا ما فيه هذا ظاهر الآية وهذا كما ترى معضل أو يعني ما ذكره إلا عن قتاده وقتاد عن عنه ولكن قبل من الله أعلم قتاد مدلس محتاج أن ينظر هذا الأثر أنهم ينقبون ينقبون ويرجع لما كان ضرنا هل تخلم عليه أحد من هل العلم وإشغال المحقق عن هذا الأثر الذي معه الطبع الأخرى فإن صحف ويقال به وإن لم يصح فيكفينا ظاهر الآية أنهم ما له نقبا ولا فيها إعادة أنه ينقب ثم يعود على ما كان عليه م. م. صحاب المؤسسة يقول صحاب المؤسسة يصححون الحديث م. يقول ابن كثير يحكم عليه بالنكار وهو أهل لهذا وظاهر الآية ما استطاعوا له نقبل ثم فيه عن عنات قتادة كان على هذا السياق وروا قتادة عن أبي رافع أما إذا فيه التحديد شيء آخر هل لنا تفسير من يا أخي إيش غال ننظره من أجل نستفيد إيش السبب في الحكم عليه بأن كان رهلي مخالفة لظاهر الآية وما استطاعوا له نقبل ما يبش نقبل. وهذا فيه نقب لكن يحصل إعادة قال رحمه الله أن يجوجهم أجوج يحفرونه كل يوم إذ كا إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله كما كان حتى إذا بلغت مدتهم حفروا حتى إذا كانوا يرون يرون شعاع الشمس قال الذي عليه برجعه فستحفرونه غدا إن شاء الله وسثنا فيعودون إليه الله علم أم حول الله سبحانه وتعالى حتى يقولون هذا الكلام الجميل إن شاء الله فهي أم حمقى نوكى أم متقطرسة ترى لا أحد أقوى منها فتقتل أهل الأرض ثم تقتل أهل السماء ما هم حول هذا انتهينا من أهل الأرض وجه سهامهم بعد ذلك إلى أهل السماء فهي أمة متجبرة متغطرسة ما ترى أحد أقوى منها ما أظنهم يقولون إن شاء الله ما هم حول هذا قال الحافب بن كذير في تفسير إسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكار لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا جميل الحمد لله لما رأيتون هذا لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتفاعه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروج كعب أخباري فلا تعتمد اخبارهم. يأتونه في حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون غداً، بعيد هذا بعيد، فيقولون غداً نفتحه فيأتون من الغد، وقد عاد كما كان مرتين ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه، فيفتحونه هذا متجه لعن أبا هريرة تلقاه من كعب، نعم لعنه تلقاه من كعب فرفعه، تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواه عنه أنه مرفوع فرفعه والله أعلم هذا توجيه جميل في رفع الأثر وأنه موقوف على كعب الأحبار وأبو هريرة يجالس كعباً كثيرا. فنعله ذكر فظن بعض الرواه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه عن نبي هريرة وأبو هريرة كان يحدث به من قبل نفسه عن كعب ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحاصل يقول سناده قوي لكن متنه فيه نكارة لمخالفته لظاهر القرآن وما استطاع له نقبة والأثر فيه نقب وفيه استطاع عن نقب قال هذا الشيخ للباني الحديث إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا ارجعوا فستحفروه غدا جيد بحذف النون نعم يكون الفأس فببية بعد جواب الطلب ارجعوا فستحفروه الذي قرأنا فستحفرونه فستحفروه ويجوز تحفرونه على عدم الاتصال لعراب قال الذي عليهم ارجعوا فستحفروه غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفروه غدا إن شاء الله ان شاء الله تعالى واستثناوا فيعودون ينهد هو حتى حين تتركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس يعني الاستثناء في الاخير فينشفون الماء فينشفون الماء ويتحصن الدم الناس منهم في حصونهم فيرمون باسهمهم من السماء وترجع عليهم الدم الذي الذي الذي اجفض قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلون بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسه بيده أن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم فجعل الله الدواب يستفيد منهم قال الشيخ صحيح أجفض أي ملأها يعني ترجع السهام عليهم حال كون الدم ممتنئا عليها في القاموس الجفيض المقتول المنتفخ والجفض الملء واجفاضت كحمار واطمأنا كحما وانتفقت نغفا ندود إلى آخر الفئرون نريد المرسول انظر في الكتاب مناقشة ابن كثير في تفسير آيات نصة للقرنين يعني الشار إلى أن ابن كثير ناقش هذا الحديث الحديث كما ترى سنده صحيح ولكن فيه نكارة يقول الإمام ابن كثير فيه نكارة نكارته كما ترى مخالفة إلى ظهر القرآن فما له نقبة وما استطاعوا له نقبة وهذا ينقبه فمعنا احاديث اسانيدها صحيحة ومتونها منكره كما هو معلوم وكثير من متاخرين يصححون الاحاديث اعتمادا على الاسانيد والمتقدمون ينظرون في السند وفي المتن ولا يقتصرون في التصحيح على المتن فقط على السند فقط ولا على المتن فقط فلهم نظرتين المتقدمون نظرة في المتن ونظره في السند لذلك تجد شيخنا مقبل رحمه الله يسلك مسلكهم كثيرا في هذا الباب فإذا ضعفهم انتقدم من أهل العلم سلك مسلكه وتوقف ولو كان السند مثل الشمس وأعلى بعض المتقدمين فالقول قول المتقدم في إعلاله ولو كان السند ما كان فهم أعلم وأبصر وهم أطباء هذا الفن والمتاخرون يعتمدون على الاسانيد كثيرا ما يكون على السند وهذا الاصل في التصحيح علم العلل له رجاله كما هو معلوم قلت من هذا قال الذي عليهم ارجعوه فستحفرونه غدا ان شاء الله واستثنا فيعودون وقد علمت انه يصلح فستحفروه جواب للامر والفواقع في الجو والسجنا فيعودون اليه وهو كهيئتي حين تركوه فيحفرونه فيخرجون عن الناس يتبعون المياه ويتحصن الناس في حصونهم منهم فيرمون باسهمهم إلى السماء هذا هو الشأن المتغطرسين المتكبرين الجبارين فيرجعوا فيها كهيئة الدم تلا الله يرجع فيها كهيئة الدم يقولوا خلاص انتهينا منهم إذا رجعتهم لطخة بالدماء معنا قتلناهم وأصبناهم فيرجعوا فيها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليها نغفا في أقفاء فيبعث الله عليها ولا عليهم عليهم نعم عليهم لعندنا عليها خطأ عليهم والنغف معروف دود يكون في أنوف الإبل والغنم مفرده نغفاء والأقفاء جمع قفاء وهو وراء العنو الدود الذي يكون يخرج من أنوف الإبل وهكذا أيضا من أنوف الغنم يقال له النغف وانظر إلى إهانة رب العالمين لهم أمة جبارة متكبرة لا يرون أحد أعلى منهم يهينهم الله بدود وهؤلاء كذلك أيضا يدلهم الله بفيروس والله على كل شيء قدير أولا المتغطرسون الله يعاقبهم بهذه الأشياء التي يرونها حقيقة وأنها لا شيء فإنش بأجب فينا هذه الأشياء فيعاقبهم الله بمثل هذه الفيروسات مثل هذه الدود إهانة لهم واحتقاراً لهم وأنكم لا شيء مهما بلغتم من المنازل والقوة والتقدم فإنكم تهانون إذا أراد الله إهانتكم بما يذلكم يخزيكم يعرفكم قدر أنفسكم فيبعث الله عليهم نقفا في أقفائهم فيهل فيهلكون وإن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكرا يقال شكرة الناقة من باب سمعة شكرة الناقة من باب سمعة إذا امتلأ ضرعها باللبن وشكرة الدابة إذا جميل بالكسر فيشكرون لتسمن وتشكر وتشكر هكذا بالفتح ضبطه جيد وتشكر شكرا يكون المضارع تشكر سمع يسمع من باب سمع وتشكر بالفتح والمقصود به امتلأ ضرعها ضرع باللبن شكرت الناقة امتلأ ضرعها باللبن وشكرت الدابة إذا سمينت فهو إذن من باب سمع في الوزن فعلاء الذي مضارعه يفعل سمع يسمع شكرا يشكر وإن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكرا شكرا سيكون أيضا سمعا المصر مصر سمع سمعا إذن شكرا وتشكر من لحومهم شكرا إلهنا يكفي هذا الذي قرأناه سبحانك اللهم نحمدك لا اله الا انت